إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قولي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبراا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 ولا تجد الظالمين إلا ظلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك ينتذرهم ظل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربه في اللي والوالدين ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارى.